أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم م أعمالهم آمنوا وعملوا وآمنوا بما محمد من ربهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات الحق سبيل أضل نزل على عن ن كفر وهو ع ه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 جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوا لهم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 افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله, له سوء عمله واتبعوا اهواءهم مثل الجنه التي وعد المتقون فيها انها ء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 فاعلم أ ن ه لا اله الا الله, فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر, لذنبك واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم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 وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم